Book 2 38. 38. 38. In de taxi. In de taxi. taxi. In de taxi. Kunt u een taxi bestellen? تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي. كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف الى محطه القطار؟ كم تكلف الى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ من فضلك على طول من فضلك على طول hier naar rechts alstublieft من فضلك هنا الى اليمين من فضلك هنا الى اليمين من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار ايكاب هاست انا مستعجل انا مستعجل ايكاب تايد ما لي وقت معي وقت كنتو فات لانغزامه رايدن من فضلك هدي السرعه من فضلك het de Suraha. Stopt u hier alstublieft. Min fadlak, tokwaf huna. Min huna. Wacht u alstublieft een ogenblik. Min fadlak, intazir lahza. Min fadlak, lahza. Ik ben zo terug. انا راجع فورا انا راجع فورا Mag ik een betalingsbewijs من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره Ik heb geen klein لا يوجد معي فكه ما معي فكه لا تقلق de rest is voor u. Tamam, Elbachi Lek Tamam, Elbachi Lek. Kunt u me naar dit adres brengen? Ousselni Illa Havelaan. Ousselni Illa Havelaan. Kunt u me naar mijn hotel brengen? Ousselni Illa Fundokhi. Ousselni Illa Fundokhi. كنت لي من على اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ